Ooh. Mm. وتتكالب ملاغصات الحياة على حدود راحة البال في عمري، وتقف لحظات الفرح في محراب اللحفة، وتشتوب ابتهالات متمنية الابتعاد بدمح البصر عن هذه الأجواء المشوبة والملبدة بكل ما هو متهب ومؤلم ينتابني شعور بالضعف والضياع في ظلمة الواقع ولا يبقى لي سوى الهجرة إلى دنيا الأحلام والخيال فهناك يتحقق المستحيل وتتوارى الآلام خارج حدود ذاك العالم كم تمنيت أن أجتث من أوردة الواقع وأزرع في هذا العالم حيث الأمل والسلام والعوالم الوردية والأحضان الدافعة والقلوب الصادقة لا ألم لا يأس لا ضياع ولا أحزان فكلها تطوى في صفحة النسيان إنها دنيا وما أجملها من دنيا فيها تتعانق الأرواح العاشقة وتتحدث العيون الهائمة وتدفأ المشاعر الباردة وتغرق القلوب في الحلال المطلق وتنعم الأنفس بالمشاعر الصادق الودية الأخوية الأبدية ففيه سأرسم حياتي برفقة أصدقاء مخلصين وأحبة متفانين ينتشلوني من ضياعي وعزي ويشدون من عزمي فنحن